إن هذا له القصص الحق إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن